بسم الله ان يكون هناك اشخاص ل يمكن ان يكون ه ن ا و اشخاص يمكن ان يكون ل هناك اشخاص ج م ك ن ان يكون هناك ا ل ن ا ص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ل ن ان يكون ه ن ا و اشخاص يمكن ان يكون هناك ل اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ا م ي ك ل ن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ا ش خ ا ف يمكن ان ل يكون ه ن ا ل اشخاص يمكن ان يكون ت هناك اشخاص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا إ ل ى قوله ا ل ل سبحانه و تعالى ثم قال تعالى ويبقى وجه ربك ن ع قال أ ي ذاته والوجه يعبر به عن ا ل ج م ل ة والذات يعني عندما يقول وجه فلان ي ق و ل فلان ادخل وجهه يعني كله ما باله وجهه كذا ولكن ما يقول وجه ربك ف م ع ن ى الله سبحانه وتعالى كامل لكن ل ي س ل م ع ن ى ا ل ل يخيل ي ت إ ل ي ن ا أنه وجه عينين و اذنين و ش ا ل ه الله ت ا سبحانه وتعالى كامل أ ي ذاته ولوجه ا ي عبر به عن ا ل ج م ل ة و ا ل ذ ا ت لأن ا ل و ج ه يستعمل في العرب ب ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن أ ل ا ترى أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ر أ ى وجه غيره يقول ر أ ي ت ه و إ ذ ا ر أ ى غيره و ج من اليد والرجل مثلا لا يقول ر أ ي ت ه ثم نقل إ ل ى غيره من الاجسام ثم نقل إ ل ى ما ليس بجسم يقال في الكلام هذا وجه حسن ما ه وهذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف وقول من قال إ ن الوجه من ا ل م و ا ج ه ة كما هو المسطور في البعض من الكتب ا ل ف ق ه ي ة و ذ ل ك فاسد و ا ل أ م ر على العكس قاله الرازي وقول ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م بأي ربكما تكذبان آلاء ل ل صفة وقال ج الجلالي ه أي ذو و الهدي ب ا و و ا إجماعا وقال ل ا عليه السلام ما ع ن و يبقى وجه ربك هو ربك ا ر ا د ا ل ذات لا أ ن ثم وجه ا موجه ا و أ ع ض ا ك غيره م ؤ ل ف ه تعالى عن ذلك ع ل و ا ن كبيره ف أ خ ب ر سبحانه أ ن كل ما في الدنيا ثان و انه تبارك و تعالى الوارث كل شيء الباقي ذي الجلال ي ق ر أ بالخفض و لا يجوز أ ن ي ق ر أ بالضم و الواو ذو الجلال كما ي ق ر أ ه ا الجحال ردا على ربك لا ردا على الوجه فهو الكبرياء و ا ل ع ظ م ة و المحال و ا ل إ ك ر ا م و هو ا ل ت ق د ي س و ا ل إ ج ل ا ل و ا ل إ ن ع ا م تبارك ربك و يبدا وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال و ج د ي ان يقوم بهذا ي ل الشكل ويقول ي ر ان يقوم بهذا ل الشكل ويقول ر ج ل ان ي ق ر م بهذا ل الشكل ويقول ان ل يقوم بهذا الشكل و ي ر د ه ا ع ل ى ان ل و ج ه ي ع ي ق ن م ع ن ى ا ل و ج ه هنا في ذ ل ل ج ا ل ا يرجح ع ل ى أ ن ش ا ل و الوجه ج ه ق ا ل في الكشاف قل ياذي الجلال ص ف ة لربك ومعناه ذو العظمه والاكرام أ و الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه أ و الذي يقال له ما أ ج ل ك و أ ك ر م ك أ و من عنده الجلال والاكرام للمخلصين من عباده قال فيه ف إ ن قلت ما ا ل ن ع م ة في ذلك قلت أ ج ل ا ل ن ع م ة و أ ع ظ م ه ا وهي مجيء وقت الجزاء عقيم、ذلك. انتهى ثم قال عليه السلام ومعنى ي س أ ل ه من في السماوات و ا ل أ ر ض فهو يطلب منه الحوائج و ي س أ ل ه الفضل والرزق و ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة وفي البرهان أم أما, أما, من اما من في السماء فهم ا ل م ل ا ئ ك ة ي س أ ل و ن ه ا ل ر ح م ة والمنازل ا ل ر ف ي ع ة ولا ي س أ ل و ن الرزق و أ ه ل ا ل أ ر ض ي س أ ل و ن الرزق و ا ل م غ ف ر ة ي س أ ل ه من في السماوات و من في ا ل أ ر ض ماما بلال في ا ل أ ر ض العوادم او ا ل ج ن حتى ا ل م ل ا ئ ك ة ي س أ ل و ن ه و في ن ا م ثم قال سبحانه كل يوم هو في ش ا م فبيا يالا يربكما تكذبان قال عليه السلام يقول كل يوم هو في تدبير ما يحتاج إ ل ي ه ملكه وتقدير أ م ر خلق من موت من يموت و خلق من يخلد انتهى وقيل معنا كل يوم أ ي كل وقت ويحدث أ م و ر ا ويجدد أ ح و ا ل ا قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و لمن س أ ل ه عن ذلك الشان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع غوما ويضع آ خ ر ي ن كل يوم هو في شان كل يوم كل س ا ع ة كل ل ح ظ ة كل ث ا ن ي ة شيء جديد ما هو ما بالله فلان وفلان كل من في ا ل س م ا و ا والارض كل يعني أ م ر متجدد في كل ل ح ظ ة ف عندما يقول كل يوم هو في شان ما يفهم منه أ ن ه ا عندها يعني جدول أ ع م ا ل كل يوم شيء ابدا في كل ل ح ظ ة وفي كل وقت وفي كل شيء له سبحانه وتعالى أ م ر ونهي وتدبير ورفع وخفض ورزق و إ ح ي ا ء و إ م ا ت ه ومولود وحمل يعني كل سبحان الله س ب ح ا ن ا ل جل نعم قال في التجريد نزلت حين قالت اليهود إ ن الله لا يقضي يوم السبت شيئا ذا اجازه ما عندها شغل يعني وروي أ ن بعض الملوك س أ ل وزيره عنها ف ع ي عليه الجواب واستمهل فقال يعني قال عطني م ه ل ة حتى أ ب ح ث عن ا ل إ ج ا ب ة فقال له غلام أ س و د ش أ ن الله ان يولج الليل في النهار ويرج و النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيما و ي س ك م صحيحا ويبتلي معافى ويعافي مبتلى فرفعه إ ل ى الملك فقال سيده أ خ ل ع ثياب ا ل و ز ا ر ة يعني ما دام من هذا الرد و أ ن ا ما استطعت ان ارد فلا خير في وزير لا, لا, لا يعرف في مثل هذه ا ل أ م و ر قوله تعالى سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان قالوا هذه من أ ش د آ ي ا ت الله وعيدا وتهديدا في ا ل ق ر آ ن سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقل ا ن سبحانه وتعالى ما هو في ح ا ج ة أ ن ه يفرغ أو إنه ي... لكن من ش د ة التوعد أ ن ا بافضالك يا افلام إ ذ ا قد جاء ولكن فيه ناس بافضالك و... أ ن ا بافرغ لك يعني معناها خلاص لن يكون لي هم إ ل ا أ ن ت ف إ ذ ا الله سبحانه وتعالى بعظمته وقوته وجبروته يعني يقول بهذا اللفظ سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان يعني أ ن ت م محاسبين وحساب عسير سنفرغ لكم كانوا كان بعض العلماء إ ذ ا قراها يغمى عليه من الخوف هذه ا ل آ ي ة ل أ ن من المتهدد من المتوعد ومن المهدد و ي ن ا ل ق و ة و ي ن الضعف وين ا ل ع ز ة وين ا ل ذ ل ة سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان وعيد مستعار من قول الرجل ل م ن يتهدد ه س أ ف ر غ لك يريد س أ ت ج ر د ل ل إ ي ج ا د بكم ن كل ما يشغلني حتى لا يكون ل شغل سوى والمراد التوفر إ ل ى ا ل ن ك ا ي ة والانتقام و ع ل م ب أ ن الله تعالى ي ص ف بكونه لا يشغله شان عن شان ومعناه أ ن ا ل ش أ ن الواحد لا يصير ماني الله تعالى عن ش أ ن آ خ ر كما أ ن ه يكون ماني عالنا بل يوجد منه تعالى من ا ل أ ف ع ا ل ما لا ي ح ص ر ولا ي ح ص ى في آ ن واحد إ ذ ا عرفت هذا فقد أ ف ا د ك التحقيق ف يقول ه سنفر غ ل ك م أ ي ه ا فقالان ما في حاجه أن, ان يتفرغ لنا الله س ب ح ا ن ه و تعالى ق ا د ر على كل شيء لكن إ يصال ا ل م ع ل و م ة ا ل ك ا م ل ة ل ل إ ن س ا ن للمكلف من ا ل إ ن س والجن حتى يفهم وحتى يعي وحتى يتدبر أ م ر ه أ ن هناك حساب قوي لأن ل ا م س أ ل ة م س أ لعب ة ل أ و م س أ ل ة ض ح أ و م س أ ل ة ما به شيء ا ل م س أ ل ة ا ل ع ظ ي م ة مسألة يعني آ ي ة يعني من أ ش د آ ي ا ت كتاب الله سبحانه وتعالى سنفرغ لكم هو الله سبحانه وتعالى أ م ر ه بين الكاف والنون حتى الكاف والنون مجرد تمثيل قلنا لنا حتى نفهم ولما ا يحتاج الله سبحانه وتعالى تافونه ولا يحتاج ث ا ن ي ة ولا جزء ث ا ن ي ة ولا مليار جزء من ا ل ث ا ن ي ة و أ و ا م ر الله سبحانه وتعالى ص ا د ر ة في حكمه ف ي م ل ا ك و ت ه في كل ا ت ج ا ه ا ت يعني ل و نظرنا مجرد ن ظ ر ة ب س ي ط ة انظرنا انظر إ ل ى ما يولد في نفس ا ل ل ح ظ ة انظر إ ل ى الحمل انظر إ ل ى الشجر انظر إ ل ى ا ل ب ذ ر انظر إلى, الى الشمس انظر كلها في نفس ا ل ل ح ظ ة كل شيء في ماشي في اوامر الله سبحانه وتعالى هذا الشجر ينمو وهذا يتفتح الزهر وهذا يطلع الثمر وهذا يموت وهذا يعني شيء سبحانه جليل الملك من تدبر في هذا الشيء فنفهم معنى ك ل م ة فليس هناك شان يشغل الله سبحانه وتعالى نعم وما أ ح س ن قول الهادي عليه السلام في معنى ذلك ف إ ن ه قال م ع ن ا سنفرغ لكم هو سنفرغ من إ ث ن ا ء ا ل أ ج ل الذي جعلناه أ ج ل ا ل إ م ه ا ل ك م وتاخيركم ف إ ذ ا أ ف ن ي ن ا هذه ا ل م د ة وفرغنا منها أ ت ى كل ما وعدناه عند فناء مدته وانقضاء ع د ن ه ع د مهلته و إ م ه ا ل ه من موت أ و حلول نقم فهذا معنى سنفرغ لكم قال ا ل إ م ا م الهدي عليه السلام معناه سنفرغ من إ ث ن ا ء ا ل أ ج ل سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقل لكم أ ج ل معين إ ذ ا انتهى خلاص وصلت على على ما وعدناكم عليه سنفرغ لكم و ا س ت ق ل ا م ف ه م الجن و ا ل إ ن س وقد يكون المعنى الذي ذكره الله أ ن ه يفرغ منه هو م د ة الدنيا التي جعلها الله وقتها التي جعلها الله ووقتها وقد يكون عند فراغه منها ويثنى لها ما يكون من الجزاء في يوم الدين. جزاء ثم قال تعالى يا معشر الجن و ا ل إ ن س يا ج م ا ع ة ا ل ث ق ل ي ن م ن ش ك من ا ل م ع ا ش ر ة إ ن استطعتم أ ي إ ن ق د ر ت م على أ ن تنفذوا من ق د ب ر السماوات و ا ل أ ر ض أ ي إ ن ق د ر ت م أ ن تهربوا من غ ب ا ي و تخرجوا من ملكوتي ومن جوانب س م ا ئ ي و أ ر ض ي وفي البرهان إ ن استطعتم أ ن تخرجوا من جوانب السماوات و ا ل أ ر ض هرب ا من الموت ونحوه وما أ ن ت م ب م ع ج ز ي ن في ا ل أ ر ض و ل ا في السماء ف ا ن ف ذ و ا ثم ق ا ل لا ت ن ف ذ و ن أ يجب ان يكون ه ن ا ب ا ل س ل ط ا ن ف يكون ه م ا ت ك ذ ب ا ن إ ل ا ب ق و ة وغلبة و أ ن ا ل ك م ذلك ذ و ه ا و ع ي د على م خ ا ل ف ت ه م لأمر ا ل ل ه أ ي ه ا يكون هناك ايضا يكون هناك فيه ايضا ي ك و مثلا هناك ايضا يكون هناك ا س ت ط ي ع أ ن ت ن ا ك ايضا هل تستطيع أ ن تهرب من, من, من حكم الله فارنا شجاعتك وارنا قوتك وهذا مستحيل تماما وروي أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يوم ا ل ق ي ا م ة تحيط بجميع الخلائق ف إ ذ ا راهم الجن و ا ل إ ن س هربوا فلا ياتون وجها إ ل ا وجدوا ا ل م ل ا ئ ك ة قد أ ح ا ط ت به قال أ ك ث ر المفسرين يقال لهم هذا يوم ا ل ق ي ا م ة وقال الهادي عليه السلام هذا إ خ ب ا ر من الله سبحانه ويقول ت و ق ل عجزهما ا ولا إرادته و لا ما جعله لهما مسكنا من من الرحمن الأرض والهواء إلا بسلطان والسلطان فهو السبب من الواحد الرحمن يقول لا جعله يقول فهو تنفذوه أ ي لا تقطعونه ولا تحوزونه ولا تخرجون منه إ ل ا أ ن شاء الله ذلك فيقدركم على ما شاء وينقلكم الى ما, ما يحب من ا ل أ ش ي ا ء فهذا معنى السلطان الذي ذكره العلي ا ل أ ع ل ى بعضهم ق ا ل إ ن ه العلم ا لا ت ن ف ذ و ن إلا ب س ل ط ا ن أي ب العلم إ ي ك و ن سلطانا هو العلم م ن الله سبحانه وتعالى ا س ت ط ا ع ك م هذا م ن ف ذ ر ب ا ل ص ع و د إ ل ى القمر و إ ل ى كذا و إ ل ى كذا ولكن الصين ك ن الاصل بها أ ي لا ت ن ف ذ و ن من حكم الله ومن إ ر ا د ة الله ومن مشيئت الله إ لا بسلطان وسلطان ا ل هذا ا ل ق و ى هي لا تكون ج و ة ف أ ر و ن ي ا ه وهذا يستحيل إذا أخذناها أخذ بما الصعود إ ل ى القمر وكذا مع أ ن الكلام لا تنفذون من أ د ب ا ر السماوات لا د ل ن ا داخل السماوات ما, ما بعد خرجوا من السماوات ومع ذلك قيل ان اول ان الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الرقي إ ل ى السماء والرقي إ ل ى كذا بالمعراج و أ ن ه ا ب د ا ي ة يعني اثهام و ت ن و يمكنهم يستطيعوا ل ان مدى من رسول الله صلى الله عليه و ع ل م استطاع ب ق د ر ة الله سبحانه وتعالى في ق ص ة المعراج وخروجه الى السماء الدنيا و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة فهذا اول من ليس من قال ان اول من طلع الفضاء او, أو, أو رسول الله صلى الله عليه و ع ل ا هو اول من, من طلع الفضاء و من اخترق الحجب يعني اخترق السماوات السبع حتى وصل الى السماء ا ل س ا ب ع ة و العلم كله لم يستطع أ ن يصل إ ل الى إ القمر و القمر هو ق ر ي ب جدا يعني من الله قال في ا ل ب ل غ ة قال بعض العلماء السماء أ و ل ما تنشق تحمر ثم تصفر ثم تخضر ثم تكون أ ل و ا ن ا وقيل السماء تذوب من حر نار جهنم يوم ا ل ق ي ا م ة فيومئذ أ ي يوم تنشق و ي نحن نرحمه اللهم صل على محمد و على ال محمد ثم قال تعالى يرسل عليكما أ ي على على محرم ي كما شواظ من نار والشواظ هو اليسير من النار واللهب والنحاس فهي الدخان يرسل عليكما شواظ من نار على مجرمي كما ثم قال تعالى ي ر س ل ي ر س ل عليكما اي على مجرمي كما يعني الانس والجن يتحدث عن الجنس كامل يرسل عليكما ي على م ج ر م ي ك م شواظ من نار والشواظ هو اليسير من النار واللهب ونحاس فهي الدخان انتهى والشواظ اللهب الخالق قال ونار حرب تسعر الشواظ وعن ابن عباس إ ذ ا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إ ل ى المحشر والنحاس هنا دخان قال النابق الجعدي يضيء كضوء سراج السليط لم, لم يجعل الله فيه ن ح ا س ة ذكره في البرهان وغيره فلا تنتصران فباي ر ب ك م أ تكدبان قال عليه السلام يقول ان نزل بكم ما ذكرنا و أ ر س ل ن ا ه عليكم كما قلنا فلم يكن عندكم ل أ ن ف س ك م انتصار ولا امتناع اي من عذابنا ثم قال تعالى ف إ ذ ا انشقت السماء ف ا ر ت أ ب و ا ب ا بنزول ا ل م ل ا ئ ك ة فكانت و ر د ة أ ي حمراء كلون الفرس الورد أو الفرس الورد او ل ل ف ر س الفرس الورد وقيل المراد ب ا ل و ر د ة هي ا ل و ر د ة ا ل م ع ر و ف ة قال الهادي عليه السلام هذا في يوم الدين عند تبديل السماء فحينئذ تنشك للبوادي والفناء ثم تعود و ر د ة كالدهان و ا ل و ر د ة إ ن م ا هي مثل مثله الله تبارك وتعالى به به يخبر انها تكون عند تمحقها وتقطعها كاصرار ل ا ل و ر د ة كالدهان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يقول يكون لونها كلون ا ل و ر د ة وتكون بعد هذا التجسيم كالدهان والدهان فهو المهل الذي شبه الله به في غير هذا الموضع وهو ماء القطران و ص ف و ة ف أ خ ب ر الله سبحانه أ ن ه ا تكون كهذا الدهن عند رجوعها إ ل ى الدخان الذي منه خلقت من بعد ما هي عليه اليوم من العظم و الجسم الذي عليه جعلت انتهى قال في ا ل ب ل غ ة يعني السماء, السماء ستنشق وستدوب وستكون أ ب و ا ب يعني لن تبقى على هذا الوضع من ه و ل ا ء يوم ا ل ق ي ا م ة قال في ا ل ب ل غ ة قال بعض العلماء السماء أ و ل ما تنشق تحمر ثم تصفر ثم تقضر ثم تكون أ ل و ا ن ا وقيل السماء تدوب من حر نار جهنم يوم ا ل ق ي ا م ة ويوم تنشق السماء لا ي س أ ل و ا عن ذ ن ب ه إ ن س بعض ا ل إ ن س ولا جان فبيع ا ل ا ه ياربكم اتكذبان أ ي جن ق ا ل زيد بن ع ل ي عليه ا لا س ل م لا ي س أ ل أ ح د عن ذنب أ ح د كل واحد يقول نفسي يا نفسي ما عاد لا ابني ولا زوجي ولا بنتي ولا فديقي ولا بابا ولا كيف ان ا ل إ ن س ا ن يروح يضيع حياته ل أ ج ل غيره يعني عندما ولكن ا ح م ق الناس من ب ا ج ا خ ر ت ه ب د ن ي ا غيري ه ع ن ي ع ا د هذا ا ل م ص ي ب ة إ ذ ا كان الانسان يرتكب المخازي يرتكب المعاصي ا ل أ ج ل غ ي ر ه ا ل أ ج ل يرضي غ ي ر ه مع أ ن ه في ا ل أ خ ي ر سيحاسب ولا يحاسب عن غيري ابلغ عزيز يتحمل فقل و لا يسال عندهم ب ا ن س ن ولا جان فهذا ب ي آلاء ب ن ي ع ن ي ي لا ق ا ل له أ ن ت المذنب ولا يقال من المذنب منكم بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره فأنه و ل ع ي ا ي ب ا ل ل ه ك ل إ ن س ا ن هو خلاص معروف اولا ن ح ن قلنا ان ا ل إ ن س ا ن يعرف ان من النار ولمن ا الجنه قبل و ف ا ت ر قبل يموت دذار ويوم ا ل ق ي ا م ة هن ما يخرج من ا ل محشر يعني وجوههم سوداء مسوده وجوههم نتنا ر ح ت ه م يعني كل شيء فيهم سيء م ل ن ه م ف ي ح ا ج ة و ن ان ي ك ي ن و ج ل ان ي ق و ل و من اجل ان ي ك و ن ا من ا ان يكونوا من ا ج د ن ي ك و ن ا من اجل ن ي ك و ن ا من ا ل ان يكونوا م ل ان ي ك ا ل ن اجل ان يكونوا من اجل يكونوا من اجل ان ي و ن و ا من اجل ان ي ه و ن و ا من اجل ان ك و ن و ا من ا ج ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ا ل ان ي ا م ا ل ان ي ا من اجل ان ي ك ا من ا ج ان يكونوا من اجل ن ي و ا ق ف ا ل آ خ ر ة ي ن و ا من ا ل ى أ ف و ا ه ا ل ق و م و ت من ل ان ي ك و ن من ا ج يكونوا م ج ل ه م بما كانوا يعملون وفي مواقف أ خ ر ي س أ ل و ن فينطق فينطقون لقوله لا يسال و ا عما, عما يفعل وهم ي س أ ل و ن وقال الهادي عليه السلام معنى لا ي س أ ل هو لا ي س أ ل ل ا س ت ف ا د ة أ م ر مجهول و إ ن م ا ي س أ ل للتقريع و ا ل إ خ ز ا ء لا على أ ن يعلم منه شيئا من ا ل أ ش ي ا ء ليش سويك أ ن ا خلاص جئت مثلاً و ل ب ن يجب ان ي و أ ك و ل هناك ل اشياء ق د ر ي اخرى ل ا ن ق ر يجب ان يكون ل هناك فعلت؟ لماذا اشياء اخرى فعلت؟ أنا قدني داري لك. يعني ل ا ن ه ف ي ا ل ت و ب ي خ و ا ل ت ق ر يكون ل هناك ا ل ي و م س ؤ ا ء ا ق ر ي وتوبيخ لا سؤال يعني استفسار و استفهام قال في ا ل ب ل غ ة ل أ ن ه عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة ولكن سؤال توبيخ و تقريع و تبكيس ولهذا عجبه ب ق و ل ه يعرف المجرمون بسماهم ي بعلاماتهم ا ل م ذ ك و ر ة فيوخذوا بالنواصي و ا ل أ ق د ا م فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان قال الهادي عليه السلام السيما الذي يعرف به المجرمون فهو خلقهم و شناعتهم وسداد وجوههم في ذلك اليوم مع آ ي ا ت ك ث ي ر ة يبديها الله فيهم ويجعلها علامات عليهم بما يعرفهم بها خ ز ن ة جهنم بما يعرفهم بها خ ز ن ة جهنم فحينئذ يوخذ بنواطيهم و أ ق د ا م ه م والنواطي فهي شعور أ ؤ و س ه م و أ ر ج ل ه م حتى تلقيهم في جهنم وبئس المصير ل ح د ربي لا شعر رب شعر م س ك ه ل ة يعني أ فالناصيه ض ل فائدة أحالق ن مقدمه الراس يجمع ي بين, وق... بين ناصيته وقدمه ا ل ن ا ص ي ة هذا مقدمه ك أ ن ه ك و ر ة كأنه... كذا يجمع بين ناصيته وقدمه ويرمى إ ل ى أ ن أ ر جهنم يسحب تسحبهم, الملائك... تسحبهم الملائكه ة تاخذ بالنواصي و ث ا ر ة ب ا ل أ ق د ا م هذه أ ي قال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ا ل آ ن أ ي ماء حار قد انتهى ح ر ة قال عليه السلام قال هادي عليه السلام معنى يطوفون بينها وبين حميم ا ل آ ن هو يعذبون بها وبالحميم و ا ل آ ن فهو الشديد الحمو ا ل ح ا ر ة جدا الذي قد انتهى و ب ل غ في ا ل ح ر ا ر ة كل مبلغ أ ي يعاقب عليهم بين التصل اي يعاقب عليهم بين ا ل ت ف ل ي ه في النار و ش و ب الحميم يعاقب عليهم يعني م ر ة كذا و م ر ة كذا وقيل يغمسون في الحميم حتى تنخلع أ و ص ا ل ه م قال ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ولا ن ع م ة في العذاب إ ل ا أ ن ه أ ر ا د ا ل إ خ ت ا ر بذلك لمن هو في دار التكليف وهو إ ن ذ ا و تخويف ففيه ن ع م ة و أ ي ن ع م ة يعني عندما يخوف بالنار يقول يكذب يطوف بينه وبين الحميم ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما قال س ي د ذ ا ما هي ن ع م ة ولكن ي ج ي د و ت خ و ي ف و ع م ا ب و ن ك ا ل و ك ذ ا ك ل ا ي ق و ل ن ه ن ع م ة ق ا ل إ ل ان ه ن ع م ة ل ل م ك اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل أ ن ي ص ل و ا إلى ه ذ ا ل ان ي و ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ض من ا ع ل ى ن ي ك ن ه ا ك ا ل من اجل ان يكون ه ن ا افضل من اجل ان ي ل و ن هناك افضل من ب ا ر ك و ت ر ح م ك ا ف ح ل ن ا ع ل ى س ي د ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل ك و ن هناك ا ل ض ل من ا ج ولكن اخل يجب ان واسر و أ م ا ا و نتحدث عن المسلمين ن ا ا ونحن ا ر ا ن ت ح ا ث عن ا المسلمين ن ونحن ا ز نتحدث عن المسلمين ونحن ل الإسلام و ي يا م نتحدث عن ل المسلمين